بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ولذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يستعتبوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم من الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا القرآن وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تغلبون.